السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله وصلنا خلاص قربنا جماعة من نهاية رحلة إنما يبيعون الله خلاص قربنا كل طريق في طاعة ربنا سبحانه وتعالى الله, الله بيهونه لحد ما بنوصل لخط النهاية في الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه نسأل الله أن يصرف قلوبنا على طاعته نسأل الله أن يهدينا ويسددنا إنما يبيعون الله نحن الوقت في اللقاء رقم 18 بفضل منة الله وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الأول على رسوله قبل على المؤمنين القائد الأول يعني إيه يعني المعونة على قدر المعونة يعني ربنا هيعينك على قد ما أنت تصدرت في دعوته الله يعينك على قد ما أنت شلت مسؤوليات فليه القائد ربنا بينزل عليه سكينة اكتر من الجنود ليه المتصدر ربنا بينزل عليه سكينة اكتر من الوراء لانه هو تحمل اكتر لانه هو تقحم المهالك والاهوال لاجل دين ربنا والاجل دعوة ربنا اكثر يعني ربنا مش هيسيبك يعني كل ما هتخطي فطريق الدعوة ربنا هيمدك يعني كل ما هتدخل مجال جديد في نصر الدين ربنا ربنا هيعينك وهيفتح عليك وهياخد بايدك وهيقومك ربنا مش هيسيب اي حد اقبل عليه ربنا مش هيسيب اي حد يشال دينه ونصر دينه ونصر دعوته لازم يبقى دايقين عندنا يقين عند كل واحد ماشي في طريق الدعوة كل ما هتشيل مسئوليات للدين اكتر كل عشان كده اكتر صورة ربنا اتكلم على مسؤوليات النبي فيها صورة الاحزاب صورة الاحزاب اكتر صورة ربنا اتكلم على مسئوليات النبي الاجتماعية ومسئلة النبي مع نساء النبي ومسئوليات النبي مع الصحابة اللي كان ممكن بعضهم يدخل يأكل عند نبي ويفضل بقى غير النظرين اينه ويفضلوا يأكلوا مسئوليات النبي في الواقع وامام احزاب الكفر وامام المنافقين اللي بيتكلموا عليه وعلى زوجاته ويتعرضوا للنساء المؤمنين بالأذى أكتر صورة ربنا أكلفها عن مسئوليات النبي اللي تحملها عشان الدين يا سلطة الأحساب وهي أكتر صورة ربنا أتكلم عن إكرام النبي عليه الصلاة والسلام فيها هي اللي فيها قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي ليه؟ لأنه شاء المسئوليات كبيرة فربنا بيثنى عليه وربنا بيساعده وربنا بيعينه وربنا بينزل عليه الرحمات والملائكة بتدعيله لأنه شايل مسؤوليات كل ما هتشيل مسؤوليات أكتر كل ما في دين ربنا وفي دعوة ربنا ما تخافش من شيل المسؤوليات في الدين ما تخافيش من شيل المسؤوليات في الدعوة ما تخافش الله معاك الله يمدك الله يعينك عشان كده فأنزل الله سكينته على رسوله قبل وعلى المؤمنين لأنه هو اللي شايل أكتر فهو اللي ياخد المدد الأعظم وهو اللي ياخد الفتح الأكبر وهو اللي ياخد التيسير الأعظم هو اللي ياخد الإعانة العظمى من الله سبحانه وتعالى فالمعونة على قدر المؤونة فلا تقف من تقحم الأهوال في دعوة الله ومن تقحم المسؤوليات طبعا بالعقل وبالحكمه وباستخاره الله وباستشاره اهل العلم في طريق الدعوه الى الله فأنزل الله سكينته يعني الاطمئنان نزل والسكينه نزلت بقى في بلسم في القلوب كده بقى في سعاده فالكلمه دي معناها ان في الاحوال في سعادة سعداء وأنزمهم كلمة الطقوة يعني أصابوا مراد الله يعني في نجاح يعني في سعادة ونجاح على فكرة يا جماعة اللي يتعامل مع أهل الدنيا يلاقي الناس اللي في الدنيا يا سعداء يا نجحين يا واحد سعيد ولكن مكبر دماغه على مسؤولياته وعيش تعيث وعيش فاشل يا واحد ناجح ولكن جاي على بيته على نفسيته على كل حاجة في حياته عشان يبقى ناجح في عيش تعيث الحاجة الوحيدة اللي بتدي المعادلة المستحيلة اللي هو النجاح والسعادة مع بعضه هو الدين الدين هو الوحيد على وجه الأرض اللي بيوعدك وبيوعدك بالسعادة في السعادة سعيد وفرحان لأنك موصول بأسماء الله الحسنة والنجاح لأنك انت ممدود من الله معان من الله مؤيد من الله موفق مسدد راشد بنور الله سبحانه وتعالى وألزمهم كلمة التقوى ألزمهم يعني ايه يعني دي مش اول مرة عارف الزابط لما بيبقى زي الطبيب المقيم كده في المستشفى قاعد في الاسم على طول اسم الشرطة على طول اسم ملازم ملازم فالزمهم الزمهم ده يا جماعه كلمه التقوى يعني دي مش اول مره يختاروا القرار الصعب مش اول مره يختاروا كلمه التقوى مش اول مره الزامهم ده هم ملازمين ليها اصلا عنده تاريخ طويل معاها ولسه عنده مستقبل كبير مع الزامهم كلمه التقوى هم ملازم لكلمه التقوى معناها ان الاختيارات الصعبه في الحياه ان الانتصارات العظمى على النفس دي محصله جهاد طويل ان ان اختيارات الصحي في الحياة دي محصلة جهات طويل مع النفس مش حاجة اسمها خبطة عمر يا اخواننا يعني ال الانتصار على النفس ساعة هلع الموت وفزع الموت بقول لا اله الا الله ده محصلة جهات طويل من شو لك على نفسك الانتصار على النفس ساعد استضام أهل الباطل بأهل الدعوة والثبات على الدعوة في هذه اللحظات يا محصلة جهات طويل مع النفس مش خطة عمر كده مش واحد سمك كده وخلاص يعني بإذن الله سبحانه وتعالى الانتصار على النفس ساعد أداء الأوراد وساعد قيام الليل والواحد نفسه ينام وساعد التضحية للدعوة والواحد نفسه يرتاح وينام على سريره جنب زوجته وولاده دي محصلة جهات طويل الانتصار على النفس لما الدين بيحتاجك والدعوة بتحتاجك ولازم تخرج من بيتك بالحق وانت نفسك تمكث في بيتك محصل الجهات طويل الانتصار على النفس ساعة الابتلاءات المفزعة وساعة الامراض المفاجئة وساعة تغير الظروف الدنيوية وانت تثبت على دينك ودعوتك وأعبادتك دي محصل الجهد طويل الانتصار على النفس بالاستمرار في الدعاء للنهار دي محصل الجهد طويل الانتصار على النفس بالانكسار لأخوانك والانكسار لأخواتك ساعة المشاكل اللي بتهدد وحدة الصف ووحدة المتدينين في مئة الإيمان دي محصلة جهات طويل اللي انت لا فيش خبطات عمر يخواننا الكلمة الطقوة دي بيرزقها الى دين لازموها مش بيرزقها أصحق خبطات العمر يبقى لازم تبقى ملازم لازم تشتغل على نفسك عشان في النهاية ساعة الظروaffe الصعبة في دعوة في العبادة في الحياة في الابتلات تقدر تاخد القرارات الصعبة تقدر تاخد الاختيارات الصح تقدر تنتصر على نفسك إيه كلمة التقوى بقى كلمة التقوى هي الكلمة التي يُتقى بها عذاب الله ما الغوا التقوى؟, التقوى هي الإتقاء عذاب الله إتقاء غضب الله يبقى كلمة التقوة هي الكلمة التي نتقى بها عذاب الله ونتقى بها عقوبات الله ونتقى بها غضب الله هي أم كلمتين الكلمتين التي بنتقى بهم عذاب الله كلمة لا إليها إلا الله بنتقي بها عذاب الله وبنتقى إلى الإيمان بإذن الله وبنترك الكفر وكلمة سمعنا وأطعنا لما بنقول سمعنا وأطعنا ساعة التنفيذات العملية بنتقى بها عذاب الله يبقى إيه كلمة التقوى هنا؟ إن هم ثبتوا على التوحيد واليقين الراسخ لا إله إلا الله وإن هم قالوا سمعنا وقطعنا ورغم أن النفوس مضغوطة ورغم أن الـ الـ الـ يعني الاستفزازات كتيرة ورغم أن تجوم الكهرب ورغم أن الحماس اللي جواهم والشوق للكعبة مش قادرين ولكن قالوا سمعنا وقطعنا فكانت كلمة التقوى طب ده معناه إيه؟ معناه انك انت بتعرض نفسك لغضب الله لو لم تسمع وتطيع مع ما كانت الظروف معناه ان الموضوع جنه ونار يا جماعه معناه ان طاعه ربنا دي قضيه جنه ودار معناه ان الثبات في الدعوه ده قضيت جنه والنار وان شغل الدعوه ده ليس فضل وانما فرض وانما فرضه قال ما كانش بقى كلمة التقوى كانت بقى كلمه الرضاه يعني الكلمه التي ترضي لا انما كلمه التقوى الكلمه التي يتقى بها غضب الله ويتقى بها عذاب الله وطريق الدعوه مش انا ماشي فيه عشان بس ربنا يرضى لا وعشان ما تتعذبش في النار هو الدعوه فرض اه الدعوه فرض هو الثبات على الدعوه فرض اه الثبات على الدعوه فرض ونصر الدين ربنا فرض في رقابه وأمان في رقابنا أمام الله سبحانه وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلا وكانوا كانوا دي زي ألزمهم كده كانوا الناس دي معاه سيفي طويل من كلمات التقوى الناس دي معاه سيفي طويل من المواقف الحلوة مع الدين مش أول مرة يقفوا موقف عشان كده ما تعتقدش أن انت لو رفعت راية الجهد فجأة هاتبقى بطل يا ابني إيه مواقفك في الجهاد في الدعوة عشان يوم ما ييجي الجهد في سبيل الله يفتح يبقى أنت فعلا راجل قوليك مواقف ما تعتقدش أن فجأة لو تفتح أبواب الاستعمال في الدين هتلاقي نفسك بطلة لازم يبقى ليك مواقف مع الدين عشان لما ييجي بقى المواقف الكبيرة بجد يبقى أنت المهدي يظهر ولا الدجال يخرج ولا عيسى ينزل ولا يبقى أنت ليك مواقف لأنك إنت أصلا عندك سفي وكانوا أحق بها ولا كانوا كانوا دي اشتغلوا على نفسهم كتير زي أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق الموقف الرهيب اللي عمله في الحديبية ده الموقف لما قال لعمر إلدم غرصه فإنك آت البيت ومطوف به سدق النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حق ونحن على الحق وهم على الباطل الواقفة بتاعة أبو بكر الخالدة دي ليه لأنه في الدعوة في المرحلة الجهرية وقف وطلع كل ماله عشان اعطق اخوانه من النار وبعد كده في عام الحزن وقف لما عجب ابن نبي معايت كان هيئة النبي في الحرم ويخنق النبي ودخل وهو الوحيد اللي دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الهجرة وقف وساند النبي عليه الصلاة والسلام رغم المخاطر الرهيبة في طريق الهجرة فالمواقف مواقف فجيبها في الموقف الصعب بتاع الحديبيه وكان هو مع اصلا فيه كبير اهله ان هو النهارده يقدر يختار القرارات الصعبه وينتصر على نفسه بسهوله بفضله ومنه الله لانه متضرب زي بطل الجيم اللي بيشيل 200 كيلو حديد انت مزهول عملها ازاي يا عمر هو اصلا لانهار بيشيل في الجيم فلما جاءت البطولة عارف بسهولة يتعامل معاها فانت بالنسبالك يا مفاجئة انما بالنسباله وكانوا معاس به وكانوا احق بها واهلها يعني إيه احق بها واهلها جماعة ما ان انا استحق الحاجة زي ان انا استهل الحاجة يعني, يعني انا استحق الخير ونستاهي الخير عند الناس واحد على فكرة المترضفات القرآنية دي من العلوم العظيمة في القرآن القرآن دايما يجيب مترضفات يجيب العلم والمعرفة فتيجي تقول مثلا إيه, إيه لا تعلمونهم آه لا تعرفونهم آه طب يعلمونهم لا العلم غير المعرفة زي الشك والريب كده لا ريبة فيه يقولك لا شك فيه طب الرايب يقولك عن الشك الريب عن الشك والشك عن الرايب يقول ربنا كل المتراضفات يوم مع بعض في القرآن زي مثلا الزخرف لك الزينة طب الزينة الزخرف فربنا يقولك حتى إذا أخذت الأرض الزخرفة وزينت لازم تفرق بقى إنهم كانوا في شك مريب طب إيه الفرق بين الشك والرايب الشك لما يكون شكك في الكلام يعني الكلام ما أنا الريب لما يكون شاكك في المتكلم شاكك في نية اللي بتكلم ده, بتكلم ده عايز مقصد ده عايز شهرة ده عايز وضع فالرايبا بكون شاكك في نية المتكلف يعني اللي شاكك في الدين والعزو اللي شاكك في القرآن المرتاب شاكك في النبي نفسه وفي نية النبي عليه الصلاة والسلام فهمت الفرق؟ يبقى المتراضة في دي علم كبير جدا فتلاقي دايما ربنا يمكنك لك اللفظين جنب بعض عشان المفسرين اللي قالوا دي هي دي ودي هي دي لا تعال حط الاثنين جنب بعض بقى عشان تضطر انك تدور على الفرق فهنا ده اللي حصل وان انا يعني ان انا الحاجة الحاجه ايه الفرق بين الاستحقاق والاهليه للشيء اللي بص اخواني الاستحقاق الشيء او الاحقيه بالشيء ما ربنا هنا قال ان الترقيات في الدين والاستضافات والمراكز العالية في الدين لها شرطين انك تكون تستحق الترقيه وانك تكون مؤهل لها اللي استحقاك او الاحقية ان تدفع الثمن المطلوب ان تدفع الثمن المطلوب الاهلية ان تحقق الصفات المطلوبة طب ايه الفرق من الاتنين يعني مثلا رئيس الجمهورية ازاي يستحق انه يبقى رئيس الجمهورية انه يجيب في الانتخابات نسبة عالية يبقى هكذا يستحق يدفع التمن التمن ايه؟ انك تكسب في الانتخابات طب الاحلي انه يبقى رئيس جمهورية لا ده قصة تانية بقى ممكن نكسب في الانتخابات هو رئيس فاشل اصلا وهو ما يعرفش يقود بلد وهو ما يعرفش يصلح اقتصاد وهو ما يعرفش يعمل علاج للانشقاق المجتمعي وهو ما عندهش رؤية للعلاقات الخارجية وهو يبقى المؤهل لا اللي عنده صفات ينفع ان يحكم صح طب مثل تاني زي مثلا عروسة زي الامر عروس بأميرة مثلا فواحد سافر وجاب مهر غالي وجاب المهر بتاعها ده الاحق بيها يبقى الايه مين اللي يستحقها اللي معاه مهرها اللي جايب اللي دفع الثمن المطلوب امال مين اللي مؤهل للجواز ليها ممكن واحد معاه مهر ومعاه ملايين ولكن لما يتجوز يفشل في الجواز لانه لا بيعرف يحتوي زوجته ولا بيعرف يحن عليها ولا بيعرف يقول كلمه حلوه ولا بيعرف يوازن ما بين شغله وما بين احتياجات زوجته النفسيه والوقتية ولا بيعرف يشيل مسؤوليه بيت ولا بيعرف يربي اولاد المؤهل هو اللي عنده يقدر يسعدها ويقدر يتفاهم معها ويعيش معها فهمته الفرق من الاتنين يا جماعة تعالوا نسقط في الدين بقى الفرق من انك تستحق فتح الله وانك, تست... وإنك مؤهل لفتح الله انك تستحق الفتح دي معناه انك دافع تمن دافع تمن ربنا يمون عليك سبحانه تعالى بمانه وكرمه انه يفتح عليك في الدين ويستعملك ويبوقك فغر عظيم في دين الله ايه الثمن ده ان في خلوه بينك وبين ربنا كل ده ثمن للفاتح انك مجتهد في الدعاء دايما انك انت شغل في الدعوه ان عندك تضحيه ان عندك مجاهدة في الدين ان عندك اقبال على الله وزهد في الدنيا كل دي حاجات انت بتدفعها عشان ربنا يفتح عليك يبقى ده حقيه طب التاهيل بقى لا انت مؤهل للدعوه انت مؤهل للاستعمال يعني ايه مؤهل طلبت علم ولا لا معاك المؤهلات ولا لا انك تعرف تشتغل في الدعوه طلب علم اشتغلت على تربيه نفسك ولا اشتغلت على نفسيتك وتهزبها وتسكيتها ولا لأ اشتغلت على تعديل سلوكك عشان ما تبقاش داعية عندك تشوهات معرفية او داعية عندك الترابات في شخصيتك وسلوكك تكره الناس في الدين بسبب طبقك الغلط مش بسبب الكلام اللي انت بتقوله ولكن بسبب سلوكك الصعب وشخصيتك الصعبة وفضلتك وشدتك فيهمت الفرق من الاتنين يبقى ايزا نخرج من دي بقعدة خطيرة جدا ان الفتوحات في الدين والط... وال... وال... والاست صورتين عشان ربنا يرقيك انك انت تبقى مستحق دافع ثمن الفتوحات دافع ثمن فتح الله يعني عن في خلوه وفي سر بينك وبين ربنا وفي حال ثاني حاجه انك تبقى مؤهل مؤهل لهذا يعني هجيب لكم مثل قبل ما نسيب هذه الايه وكانوا أحق بها وأهلها زي أعفى من ناس شهادة عند رب العالمين من أعفى من ناس شهادة عند رب العالمين الرجل اللي هيخرج للدجال في نهاية الزمان لما الدجال بحصل المدينة فيخرج ليه رجل والراجل ده الدجال هيقتله فانبى عاصم قال ذلك فهذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين هو خد المقام المذهل ده ازاي خد الاصطفاء المذهل ده ازاي عشان حاجتين تعالوا نشوف الحديث كده هو بيخرج للدجال فتلقاه المسالح اللي بقى جنود الدجال اللي معاهم السلاح فيقولون الى اين تعمد فيقول الى هذا الرجل الذي خرج يقولون او تقصد ربنا انت بتتكلم على المسيح الدجل المسيح ربنا استغفال الله العظيم فيقولوا ما بربنا خفاء والله لو ربنا هعرفه على طول فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه قالوكم ما تقتلوش حد إلا لما ترجعون فيقوموا واخدين الرجل ده للدجال أول ما يوصل للدجال يلاقي كل الجنود وراه يقول لهم يا أيها الناس هذا هو الدجال الذي قال عنه رسول الله يعني هو خارج يعمل جولة أصلا على جنود الدجال ويدعوم إلى الله واخد بالك من اللي هو فيعمله فالدجال يقوم جاي بالمنشار المشار المشار المنشار ويقسمونه الصين ويمشي ما بين النصين ويرجع وبعكا يضم النصين يقوم الرجل وقف تاني أول ما يقف تاني ذلك الرجل يقوم أهل للناس يقوم أهل الدجال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي قال عنه رسول الله يا أيها الناس هذا هو الدجال الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة يوم الدجال يحاول يدبحه تتحول رقبته إلى نحاس ما بتدبحش فيحمله فيلقيه في نهر من النار مع الدجال فيظن الناس أنه ألقي في النار وإنما ألقي في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين الراجل ده خد المقام المزهل ده بحكتين استحقاق حقيقيه واهليه ومؤهل ايه الاستحقاق الدم التمن اللي دفعه انه فضل شغال في الدعوه حتى في اشد فتن على وجه الارض وفي فتنه الدجال فضل مشغول بالدعوه مهما كانت الفتن اشتغل في الدعوه مهما كان الاغلاق اشتغل في الدعوه مهما كانت المعوقات اشتغل في الدعوه اوعى تبطل كلام عن الله اوعى تبطلي دعوه الى الله ادفع ثمن الفتح ادفع ثمن الاصطفاء من الاستمرار على الدعوه والاستمرار على العباده مهما تخلى حتى لو الملتزمين دابوا حتى لو الملتزمين بقوا مشغلين بدنيتهم وبقى كل ملتزم شايل بطيخة وجورنال ومروح بيته ومعادش شايل هم دين والملتزمين تفرقوا ومعادش في دروس بتتحضر لكش انت دعوة اسبت على بيئة الإيمان اسبت على الدعوة إلى الله اسبت على صحبة الصالحين اسبت على أوراد العبادة اسبتي على طلب التربية اسبت على طلب العلم يبقى ديه الحقيقة ومال ايه لتأهيل بقى الراجل اللي خد اعظم الناس شهادة مؤهل في ايه مؤهل لان الراجل ده جماعة الراجل ده لما الدجال شقه قال والله مزدته فيك اهلا بصيرة ده طالب علم ده عارف ده دا دارس احاديث الدجال كويس جدا ده درس قرآن وسنة حلوة فده مؤهل أصلا ده مش واحد جاهل ومتحمس مش واحد عنده شوية مشاعر ومتحمس ده واحد خارج وفاهمة يعمل ايه وطالب علم وعرف علامات الدجال ولما الدجال شقه ورجعه قال يا أيها الناس والله لن يفعلها بأحد بعدي ده آخر مرة حاولوا كده انكم تخلينه يشوق أحد تاني ويرجعونه وصين مش هيقدر مش ده دارس فدمه أهل يبقى أحقية وأهلية وكانوا أحق بها وأهلها إنك تبقى أنت وكلمة التقوى أهل الأهل دول عايشين مع بعض للنهار إذن انت على طول كلمة التقوى دي أصلا عندك أهلية ليها أنت وهي زي الأهل بزبط مع بعض انت على طول بتبتق الله في كل موقفك وكلماتك وأفعالك وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إيه, إيه قيمة أنك تعرف ان ربنا بكل شيء عليم هنا وكان الله بكل شيء عليم ربنا بيخاطب أهل الدعوة وبيخاطب أهل التضحية للدين ربنا صوضوا الأمر إلى الله ربنا علم بحالكم فمش هيسبكم ويختار لكم صح الإحساس ده لازم يكون في صدر كل دعاء إلى الله جماعة لازم يكون في صدر كل حام الرسالة إن بدا من تشغيل هم الدين وبدا من شغال في الدعوة ربنا اللي هيختار لك بقى ملكش دعوة ربنا اللي هيختار لك في حياتك وانت بتاخد بالاسباب وكل في كل حاجة ولكن انت واثق ان ربنا مش هيسيبك وهيرتب لك وهيدبر لك وهيحميك وهيرزقك وهيدبر لك أمرك وهيصلك أمورك وهيستفنت لك السكك ال... الوعرة وكان الله بكل شيء عليم انت بقى ماشي شغال في الدعوة وما لكش دعوة واصف ان العليم عالم بكل أمورك وعالم بمصلحتك وبيرتب لك سبحانه وتعالى احساس حلو قوي ان طول ما انت شغال في الدعوة انت بشيال هم حاجة بتاخد بالأسباب في تربية ولادك بتاخد في الاسباب في اختيار المدارس الصحي ليهم بتاخد بالأسباب في السعي على رزقك بتاخد بالأسباب في المحافظة على صحتك بتاخد في الأسباب في استقرار العلاقة العاطفية والزوجية بينك وبين مراتك بتاخد بالأسباب في نجاحك المهني بتاخد بالأسباب في كل حاجة ولكن انت طغيان اهتمامك بالدعوة بيخليك واثق انك وانت بتاخد بأبسط الأسباب في كل ده ربنا مش هيسبك ولا يتخلى عنك أبدا وربنا يختالك أعظم الخير لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق معنى جبار قوي يا لقد اللم دي لم القسم لقد صدق الله رسوله ربنا بيقسم على سيدنا عمر وعلى الناس اللي بيقولوا طب الرؤيا اللي النبي شافها دي ان احنا داخلين ونطوف بالبيت واحنا راجعين الوقت اللي نطفنا ولا حاجه فربنا بيقسم لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لا تدخلن المسجد الحرام الا بتنا تدخل ابن عطيه في التفسير المحرر الوجيز يقول انها لم القسم ايضا يعني قسمين لمن قسم لقد صدق الله اقسم بالله لا تدخل ان المسجد اقسم بالله قسمين الله بيؤكد الله بيثبت النفوس ساعه الاهتزازات ساعه الفتن ساعه المواقف الصعبه ربنا معاك ومش شايفك ما انت في الطريق وما دام انت ثابت على الطريق ما حوتش لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق طول ما انت في الطريق ربنا مش شايفك ابدا عشان كده بني اسرائيل لما جم يقولوا لسيدنا موسى ايه يقولوا له نصبر على طعام واحد انا مش خلاص مش هنقدر نصبر على المنى والسلوه بقى قال اهبطوا مصر خلاص اهبطوا يعني شوفوا لكم اي بلد مصر اي مصر من الامصار شوفوا اي بلد تنزلوا اشتغلوا عشان تاكلوا بقى وعايزين تاكلوا اللي انتوا عايزين تاكلوه خلاص انزلوا اشتغلوا قال لا يا موسى لا احنا عايزين ينزل او يطلع من الارض حاجات ثانيه لا طول ما طول ربنا ربنا كافلك وكفيكم يصلك امورك هتتمرد على دعوة ربنا خلاص اشتغل زيك زي غيرك بقى انزل اشتغل زيك زي غيرك انزل بقى تبهدل بقى وهتجنب طلوع الروح زيك زي غيرك انت ماشي في كفالة الله طول ما انت في طريق الدعوة تمردت على طريق الدعوة الى الله اهبطه مصرا روح اشتغل بقى زيك زي غيرك المعاملة هتتغير مش هتلاقي التيسير اللي انت كنت تلاقيه في حياتك وفي أمورك وفي اختياراتك وفي أولادك وفي صحتك وفي رزك مش هتلاقي هذا التيسير ليه؟ هتتعامل زيك زي الناس بقى يبقى ربنا طول ما انتشايل هم الدين وماشي في الطريق ربنا هيعملك معاملة خاصة هتسعى الأسباب وتشتغل وكل حاجة ولكن هتلاقي في تيسير وبركة ومدد من الله حاجة تانية اوعى تخسر هذه المعاملة اوعى تخلي معاملة ربنا ليك تتغير نتيجة تركك لسبيل الدعوة إلى الله لقد صدق الله رسول أو الرؤية بالحق هنا بقى حاجة لقد صدق الله رسول الرؤيا الرؤية يعني رؤية صدق من الله يعني الرؤية لأنها مش عافية صدق بالحق يعني هتتحقق قال له هو ممكن صدقه وما تتحققش ها سيدنا يوسف لما في نهاية سورة يوسف يقول وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا اتحققت قال له هي ممكن تبقى رؤية صادقة ولا تتحقق هو ايه الكلام الخطير ده هو مش رؤية صادقة يعني لازم تتحقق. لا ممكن رؤية صادقة ولا تتحقق. هي بحشين كده آية فرقت وقلت لكم كل لفظ في القرآن ما, ما, ما تعديش كده لقد صدق الله ورسوله الرؤية بالحق. طب ايه اللي يخلي رؤية صادقة ولا تتحقق. الاول يا جماعة اللي احنا بنشوفه في المنام ثلاث انواع. في حاجة اسمها رؤية في حاجة اسمها من الشيطان في حاجة اسمها حديث نفس. الرؤية, الرؤية دي من الله ده مثل يلقيه الملك دي حاجة منورة كده زي القرآن كده زي الوحي كده حاجة منورة جزء من 46 جزء من النبوة حاجة منورة وحاجة كده عليها نور الملك اللي بيلقي هذا المثل ليك وبتبقى حاجة واضح انها رؤية من الله سبحانه وتعالى وخاصة لو حد متمرس في الرؤى هيعرف ان هي رؤية طيب في حاجات تانية ممكن اشوفها عشان افرق لان في ناس بتشوف حلم من الشيطان الشيطان بيحطمه اصلا وبيضلله ويقول دي رؤية وياخد قرارات ويقطع ناس ويقطع صحبة صلحة ويبعد عن ابواب خير ويزهد في فرص دين ودعوة ربنا فتحاله ومتقاله ان هي رؤية ومش رؤية الشيطان بيضيعك قال له امها الشيطان ده طب الاول نخلص بس من حديث النفس حديث الناس ده لبخ ده لبخ بأداد دماغ شغالة بقى والنفسية انت خايف من كورونا تحلم انك انت مش عارف مين قريبك اللي مات وجاي بيقولك تعالى معايا وانت بتشد نفسك وبيشدك ده بقى ايه نفسيتك مرعوبة بالموت فعاد تشوف حاجاته النفس ذكية وممكن حديث النفس ده بقى حاجات مترتبة لان النفس ذكية يعني ممكن ترتب المشاهد في شكل حاجة يتقالك انها حاجة مترتبة انما هي حديث نفس ايه حديث النفس مخوفك او ا انت بتحب واحدة تشوفها عشان كده تلاقينا اخوة كتير واخوات يقولك ده انا بشوف الشيخ فلان في المنام كتير لانه بيحبه دي مش معظمها رؤى دي حديث نفس هو بيحبه وهايبه ونفسه يقابله فهو بيشوفه كتير في الاحلام خدتوا بالك يا جماعة يبقى حديث النفس ده نفسه تتحدث اللي جواه نفسيتك طالعا هو ده اللي فرويد كان بيتكلم عليه في تفسير الأحلام اللي هو أنا هعرف شخصيتك من أحلامك دي الحتة دي بس حديث النفس النوعية الثالثة إليها من الشيطان إيه اللي من الشيطان بقى؟ الشيطان ده بتبقى حاجات شبه الرؤية كده حاجات مترتبة الشيطان بيشتغل معك على حاجتين دايما في, في, في, في الأحلام الشيطانية يا إما يحاول يجيب لك إحباط واحد صاحبي بدأ يطلب علم الشيطان بيتجنن أول ما الأخ يطلب علم يتجنن لأن طالب العلم ده ده بيبن مستقبل لحياته وللأمة فشبابه بيقول لي انا شفت ان فيه نملي ماشي على الكتاب اللي انا بذكره فقلت له النملي ده ده بيبن نملي ده الرياء اخفى من ده بيبن نملي يبقى ده معناه رياء انك مرائي قال لي اه قلت له حبيبن الشيطان الشيطان بيحطمك عشان تسيب طلب العلم على طوق طب اعرف منين الحاجه اللي من الشيطان لما تلاقي الرساله اللي من ورا الكلام اللي من ورا الحلم اللي انت شفته معناها سيب صحبه صالحه او ابعد عن شيخ فلاني او ابعد عن باب خير اعرف ان ده مش ربنا ربنا ربنا ينهاك على مصلحتك هو ربنا يقمرك بحاجه في القران وينهاك انت عنها في الحلم مخصوص ليه الاحلام ما هيش عكس الشرع يا جماعه عشان كده لو لقيت واحد جاي لك ابيض في ويقول لك انا النبي وروح ابح للبدوي <تصفيق> طبعا ده ده مش رؤية ليه؟ لإن النبي ما يقولش كده وده مش شكل النبي عليه الصلاة والسلام في شروط في الرؤى اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالشيطان بيشتغل معاك على إما يجيب لك إحباط يا إما يجيب لك كبر واحد جاي يقول لي أنا حلمت وواحد فاسق يعني استغفال العظيم كان فيه أنا حلمت أن أنا ماشي على طريق وأعدى أتجنب الوقعات والنقرات وماشي طاير فأنا بينه بنصدر كده قلت يا أنا رافيا الصراط المستقيم ما فيش فين أراض أصلاً وقعات ومطباط الصراط المستقيم ده طريق متسافلت فأصلاً الطريق اللي انت ماشي عليه ده مش طريق صحة أصلاً ده دي لو رؤية يبقى معنى انك مش ماشي على الطريق الصحة أصلاً فأحياناً وقال أنسى واحد صاحبي كان يعني دخل في مشروع تجاري كده ف فخسر فجي يقول لي انا خسرت ازاي فقلت له يا ابني يعني اعل بس اويدا قلت له قلت له قلت له لو كانت الرؤى صح كان زمانة كسبت قلت له ازاي قلت له ده انا حلمت حلم خطر جدا قلت له ايه قلت له حلمت ان انا في بنات حلوة خدتني ودتني فلسطين قلت له يا ابن فلسطين دي فلسوطين يعني ما قصير رؤية يا جماعة بتتأول ده حتى بالألفاظ العمية يعني رؤية دي لها طرف داولة قلت له يا ابن دكنيك الرؤية دي معناها إنك أصلا لما استخرت ربنا ما كنتش تدخل أصلا لمشروع بها معناه ان المشروع لا انت هتفلس بسبب واصلة ما كنتش تدخل المشروع لا الموضوع, مش... الموضوع عايز ف... يعني فنية في حساباته يا جماعة ايه الرؤية وايه حديث النفس وايه الحجل من الشيطان لان احنا يا مخسرنا بسبب حاجات من الشيطان يا ما أخ بدأ يطلب علم ويشوف بقى وفعلا دي حقيقة وشاف ان هو رايح وحد من إخوانه وشاف إن, هو ان هم رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام أم هو سايبهم ورحعت في مكتبه وساب الطريق للنبي فصح يا نار أبيض أنا سبت إخواني وسبت طريق الدعوة عشان طلب العلم فربنا بيعطيبني يا حبيب ده من الشيطان الشيطان هيتجنن انك طلبت علم فبيخوفك وبيوسوسك بيخليك توسوس لازم نفهم يا جماعة إن لو رؤية حلم صرفك عن طلب العلم صرفك على العبادة صرفك عن لزوم إخوانك والصحبة الصالحة أساك على حد من الناس أساك على أمك وابوك على زوجتك على أولادك ده مش من ربنا يبقى بنفهم؟, بنفهم احلام الشيطان منين من المقاصد بتاعتها انها حاجة بتحطمك بتحبطك بتشايلك الهم بتقفلك بتقفل عليك ابو بخير الرؤى،, الرؤى دي حاجة ربنا بينولك طريقك بيها بيديك توجيء فيها ازاي تحقق اعلى احسان في الدين فده الفرق ما بين التلاتة ان شاء الله المرة الجاية بقى بداية اللقاء 19 ان شاء الله بإذن الله نتكلم هو ممكن رؤية صادقة ولا تتحقق طب ايه الاسبابة جماعة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك